انسيتك من الفنانين اللي ه م مرسوا أ ك ب ر عدد ممكن من الفنون في مجالات م خ ت ل ف ة انسيتك مثلت عدد كبير جدا من ا ل أ ف ل ا م وقدمت مسرحيات واشتركت حتى في مسلسلات ا ذ ا ع ي ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى جهودك في مجال ا ل م ن و ج و م ن خ ل ا ا ل ل هذه ه ج و د نبدأ دفعت المختلفة عايزين بالخيط الأول الخيط اللي دفعت إنك تخش انك في مجال الفن وكانت البداية ي نرجع و ا شوية ل ب د ا ي البداية يعني غ ر ي ب ة ش و ي ة يعني أ ن انا ما ك عندي د فكرة أ ب عن ا ل ك و م ي د ي ا أ ب د ا ولا يعني أنا يعني م خفيف يعني تملي ت ل ن ي تلاقيني ت م اشد في ش ل ض م ت ي كده وبتاعه انا غايه خالص وفي الوقت نفسه ماكنش ا عندي تفكير أ ب د ا غير إ ن أ ن ا راجل صوتي حلو وموهبتي تديرك جدا في الغناء وكان ا ل أ س ت ا ذ عبد الوهاب هو منبع هذه ا ل ع م ل ي ة نفسها و أ ن ا من المعجبين ب ا ل أ س ت ا ذ محمد عبد الوهاب رغم اني برضه ما أدرش أقولك أن أنا يعني ما بقيتش مطرب يعني أ ن ك ر ا ل أ س ت ا ذ عبد الوهاب لا أ ب د ا بالعكس أ ن ا أ م و ت في عبد الوهاب فمعنى كده ان شفتك يعني ب د ا ي ة دخولك الفن كان عن طريق الغناء العاطفي يعني ماجاتش م ن و ل و ج ا ت لا لا عطيتي طبعا م ن و ل و ج ا ت ي ولا عندي ف ك ر ة عن ا ل م ن و ل و ج ابدا وبعدين جات في الظروف بقى الاصدقاء قالوا لي يا راجل انت دمت صوتك حلو وتروح معهد الموسيقى وتتعلم زي عبد الوهاب وتمسك عود و ك ت ا ع فبقت في ا ل ن ا س ي حاجه مش معقوله ابدا تتصور ان انا راجل روح تربيت سوالفي عبدالوهاب ما كان في انا ل ما ربي سوالفه ف ه او بق رقيق أنا كان بقي تقريبا مش واسع زي الناس ما عارفه كده وقولوا دا بق دا ل ح ك س انا بقه ي الشلطيم وغضيظة خطي بس بالك كان و حاري ايه لك يعني إيه الزكاء في استعمال البقي واسع بقك ي يعني لما بقيت يعني اه ل الصورة ب دي اللي هي س ن ة ت س ع ة و ث ل ا ت ي ن الى خ م س ة واربعين استعملت بقي استهلكت استهلاك خطير جدا من اي ن ا ح ي ة من النواحي وفي ك كتير س ب بقق ت تحت حاجات من مادة دا جدا و ن ن وحاجات م د الحقيقه ة يعني طبيعي بقق ما و ش بالشكل اللي هم يعني ا ل ما ش و ه ل ل ي هوش م لما يعني حدي بيقابلني ي و يقول ف ن شخصين ي لي استعمال ل ل ومال اللي ه أخو يا يا دا فين بقق ب انت ت وفي ما هوش ذكاء أ ك ث ر من استعمال وبعدين النهاية ما أنا أطولش عليه جيت الموسيقى عليه معه دا النهاية جيت أممي أنا كانت ما الله ستة ستة أرحمها وكان ابوها الله ر ح م ه وكلهم م رحيم اللي ر ح اقولك عليهم دول يعني ست أ م م ي كانت غ ل ي ظ ة القلب ش و ي ة ل أ ن ه ا بنتها اللي هي أ م ي ك ا ن ت م ت ز و ج ة والده عن حب وابويا ما كانش يعني ح ك ا ي ة النساء دي في حياته يعني مركز خطير زي ا ل ح ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة اللي احنا فيها دلوقتي الست لها موازنات كبيره ة جدا سيدات فكان ابويا يعرف ن ل كان وهو عنده محل كبير سايق سايق عنده بيشتغل محل وهو جدا وراجل كان مبسوط واسيبتكو كان ديبناكو اه بلدي؟ انا من السويس من مدينة ا ل س وبعدين ي ة و ابويا بقى في ا ل ح ق ي ق ة انا لما ست ام م ي بقت تضربني كتير جدا من بعد و ف ا ة والدتي ل ا ن على اساس ان ابويا هو من الاسباب ا ل ر ئ ي س ي ة في وفاه ة ب ن ت ا اقولك الحقيقة انا ما ليا كانش يعني ز بنتها ا مالي انا الحقيقة في يعني فقى ف ش ايام ا وتعبت كتير جداً واسيت كتير جدا سبقت ما اني روحت اوخب بعض جاي على مصر. رحت علي معهد الموسيقى, لسوق الحظ. معهد الموسيقى كان قافل لانه بيقفل في الصيف كان وقتها معهد الموسيقى الملكي و س ي ق ى ا م ل مش عارف ولا ايه الحاجات الحاجات ا عند د ي عمي قالوا لا احنا نحبش بيغني ما و ع الكلام دي ه ع ن ي كده أ ن من عمل الشيطان ركس عمل ع و ب ي ن ابتدت د حد و م معرفش كالتاسخ وانا رحت نمت في ج و ا ن ا ومابقاش معايا فلوس ا ل س ت ة جنيه ش ل ص و مع العلم ا ل س ت ة جنيه دول وقتهم يعتبرهم ستين سبعين جنيه في وقتنا هاس في ف الحقيقه بقى يعني تعبت واتمرمت وبعدين رحت يعني لازم تفهم سيادتك ان انا الرجل الوحيد اللي قافل السيده زينب ليلا يعني لان ك ا ن ت س ي د ة زينب د ي ع ب ا ر ة عن طول ا ل ل ي ط و ل النهار م ف ت و ح ة فبعدين انا بقيت ع م ل ه ا ل ق ا م ت يعني اقعد الف طول النهار مثلا لاني معرفش انا اعرف اروح قهوه دلوقتي لا عرف اروح اعرف ا ولا و نادي ولا و ل اعرف حد ولا مصادق حد وظروفي كانت في منتهى ا ل ت ع ا س ة فرحت شارع محمد علي ق ل و ل ي متروح أهوة قهوه ا ل ت ج ا ر ة وكان وقتها ه و ه ا ل ت ج ا ر ة وقهوه السلام و... وعبد الرشيد ومحمد الرشيد و ا ل ن ج م و ع ه دي كانوا في شارع محمد عزي. علي اتعرضت عليهم خدوني ل ف ر ح رحت في فرح للأسف يعني كان اختياري وحش جدا, جداً. متعرفش تسميها سوء حظ او ضربه معلم او ربنا سبحانه و ت عاوز ل ى يعني ع ا يوفرلي التعب الشنيع ده والمهم كان نتجيتها ايه النتجيتها طلعتها يعني عايتي عبدالوهاب رحت صاحب للأستاذ وبعدين الفرح عالمشعيد تطلع ت ففارح وقتها ل لو ي يا عدت شعاية عظامة حالي م امت... انا كان و ق ت اعرف الاستاذ سلمان المونولوجيس ل ر ح ه الكبير بتاع مصر الاول يعني ولا شك في هذا لانه كان من اعظم ملقي للمونولوج الله ارحمه ففي الحقيقة كنت غويب جدا فمن كسوفي رحت ايه المونولوج كان بيقول مونولوج اسمه كل الستات والمضمازلات مش عارف ايه عايشين في الدنيا حاجات كده يعني الله يرحمه كممتاز ا ن جدا جميل المونولوج فنجحت نجاح كبير اوي العبيد مين زي في نبهتي ومين زي في شطارتي ومكانش ا ا ا ل ح ج ت دي كان بس ا في وقتها ل ن ن ك ة ولا حاجات م ن دي ن ب ح في ف الحقيقه انا يعني بعد ما قعدت ومسحت حرقي من الكسوف ومن, ومن الاعجاب اللي نزل على دماغي ي في الحقيقة موسيقى ي جانب أستاذ ابو انا ن س م ع انت ليه متقعدش ا ليه مونولوجات قلت له لا انا مش غاوي قالي لا المونولوج ده حلو وانت لو تقول مونولوجات تنجح فيهم وانت عارف ان ل و ع د انواع ا ج ت م ا ع ولذلك انا جميع م و ن و ل و ج ا ت ي مافيهاش الف كل مونولوج ليه تلاقيه له خيط وله هدف وله وضع اجتماعي ضعيف <تصفيق> 「サバボーはんばってね」「サバボーはんばってね」「サバボーはんばってね」 「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」「ラヴィット!」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 I s a i t good thing, I a t s a g i n g I s t g o o n d g o t i n g I s a i i t d thing, I s i d i t اقولك, أقولك الحق انا مرد لك الحديث السعيدة زويت ي ن الراجل ر ض ب بالرجل في وشي قمت تقريبا ا ج الساعه ي نام ودي ومعرفش الثالثه ق و انا صباحا م ط ر و ض من السيده زينب حدثة ة مرة ومرة حطة سمكة جدا جعان جدا بتاكن كنت لقيت حطة فخطبت منها ا ل س م ك ة وكنت في ح ا ل ة و ح ش ة بيتك في حياتي ورحت نمت في جامع مراسينا و ج في شارع مراسينا والخضير ب ر ض و من ن ا ح ي ة ا ل س ي د ة زينب ة فنمت ورا ل ا نايم لقيت واحد طاق اهو اللي طاقم الشاي رحت قايم للطاقم الشاي ب بصيت محدش مشخص روحت روحت ورحت ده شفني لقيت ايه معي سرق نسهولت والاخت حق يعني ا ل ش ج ي ع ة هزتني في كيان نفسيتي يعني ان مثلا يعني مطرود من جامع كمان في الجامع ا ل ت ا ن ه م د ر س ي بسيط دي حاجه مش لطيفه ابدا محمد قالي ل اول ما ش ا ف ن ا رحت معيط ا وقلت له انا اصلا حكيت وحكيت له ا ح ك ا ي ه وقلت له م وقفت اني انا ع ر ب ت من ابويا وجيت من السويس ومعرفش ايه وبعدين بيعقول ومن يعتسوده وهو يعني اميسي كان من لك الحق الامل تارى كالح جسم سخيف ابيض ووضعي قذر مش انا قادر للهدوم ه <تصفيق> وبعدين اقولك الحق انا ص ا ب ت علي نفسي ب ع د ي ن الرجل قالي ط ما تغنيلنا حاجه قمت رحت و مغنيله و ق ع د كل اللي في الجامع قبل الفجر يستمعوا لصوتي وانا بقول الموال عبد الوهاب اللي انكتب عالجبين ل ى لازم ت ش و فلما ا ع ي ن وحاجات ن ي ف ولدت ا ل حلوة الشكاحنة ه صوته عم و معرفش ما ايه طب ق الموسيقى د عهد ي ايه لا والنبي اجوية اجوية قولي م ما عم انا عاوز اشوف ابوه ابوه فلم عاوز قلتوله قلنا لا الشكاحنة لان دو اشوف انا وحشنة طلع اللم زي سبعه وثلاثين ف لي قرش وبقوا محطنا في الميه السخنه وعدين عشان ج ا ء خدني و ا د ا ن ي ش الفلوس خدني وداني على ا ل م ح ط ة و ق ط على مسكره وجبل ا بيض و ص م ي ث وداني الباقي بجيدي ان وقتها م في ش قطورة مصر من ع ا ل س جيلي س ع ل تنزل اسماعيلية اسماعيلية ي ازيق ة تفوت عز أزي وابو عز ومعرفش ايه كبير الظهر للسويس وتاخد يوصل 12 البعض、الدهر. فرحت نزلت قابلني واحد اسمه محمد البحراوي وبعدين قال اسماعيل قلت له اه قال له انت فيه انا راجل قلت له فيه ايه قال لابوك بيموت لانه بدور عليك ه وانت ي يا اللي عملته ده ايه اللي سويته ه عملته ده راجل ل ا ايه ي ح له الظرف وحيد ق ل له ت ان انا ر ت معهد م ا ل و س ق قطر ى علشان اغني ورايح م غنيتش و له طبعا نظيف ما شافنيش انا ب ع ب ل من الاول خاص فرحت و عشان اروح اشوف ابوي دورت عليك الدكان في ا ل م د ة دي ك م الدكان ة دي ا ب ا ع ت وبيشتغل عيني على ترابيزه ص غ ي ر ة كده وقاعد عمال هو كان احسن واحد يعمل خاتم ويعمل ح ل ق ة بييده وكان ق ا عنده ص ن ا ع ي ة من مصر وكان مبسوط وكان كويس واسري يعني مش بتاع م ص خ ر ة معرفش ايه في دراجه الظرف اللي وقع فيه、والولاده. وطبعا اصدقاء السوق برضو يعني جابوا رجله وحاجات من دي وبعدين انا جيت من بعيد كده قلتله ي ابو اسماعيل بسيط اول ما شافني راح وعملتوا ج لا يعني كان راجل ارحمه كان يعني طيب وكان رجل ا امير و... واب يعني بمعنى ا ل ك ل م ة حتى ا ل غ د ما بقيت انا ا س م ا ع ي ن ياسين وهو راجل ببعثه اربعين جنيه كل شهر في اخر حياته ما في مرة من المرات كانتش كان فيه وكان ل انا ابن اسماعين ياسين منه عما عينه روح و اقض وقتها الفلوس م و ج و د ة وكان هو لو طلب عيني كنت بدت له لانه ابويا طبعا مهما, كان مهما كانت ومهما الظروف رايشاتك لما السويس وصلت وصولك هل هناك قطع ص ل ف ة بالفن لا أ ب د ا ماتقطعش بالفن أ ب د ا أ ن ا جيت السويس وكنت فيه اشد ا ل ح و ج ة إ ل ى اني أ ش ت غ ل ل أ ن ي ع ن ي ابتدت ف ك ر ة المونولوج تختمر في دماغي وابتدى ا ل أ س ت ا ذ أ ب و بسينا كان ساكن ا ت ه في ع ب د ي ن فبقيت أ ر و ح له في جلسات والراجل كان بيندني ببعض المونولوجات أ و كان هو بيكتب في مجله اسمها ا ل ا ث ن ي ن اللي هي حاليا الكواكب طب س انت بتذكر اول مونولوج قلته لك يعني مش ت ق ل ي ب لحد اه انا في ا ل ح ق ي ق ة يعني اول المونولوجات اللي قلتها قلتها في الاذاعات ا ل ا ه ل ي ة كنت باخد حذاء عبد الوهاب اقلبها يعني يا ورده الحب الصافي وقلت ل اللي تلعت اسلم السواكي ي في ايدين حد حاجات سدا منه و و سهرت منه الليالي عملته على سباق الخير رهنتوا فيه بمالي مال السباق ومالي انصب عني حصاني فلجت عنه بسالي عملت فمن هنا ابتدت الناس تسمع واحد ب يقول ح ا ج ة ش ا ذ ة ماكنش ا لسه التقليد والحاجات دي كان طلع ابدا وفي الوقت دا كان نجيب الاستاذ نجيب ا ل ر ح ا ن ي وكان وقتها الاستاذ يوسف في, في مسرح ا اللي ن ي ك فرقه رمسيس وكان وقتها فاطمه رشدي في بريمن ت ا وكان تانيا المصرحيات يعني ك في انا اول ما ابتديت و انضج في المونولوج وامشي في المونولوج اشتغلت عند يوسف عز الدين ب ا ر الشهر ب ع ة جنيه ونصف الشهر وكنت بأجر بادلة سموكت عشان أطلع بخمسة بخمسة في اليوم عند واحد اسمه وما بقى بقى بقى أعيش بقى من منهم واعمل منولوجات منهم والبس واحدة اكل كراراتة عشان عند من منهم منهم يعني كان عندي بقى بادلة بيها بخمسة بقي بقى بقى بعيدت بقى بادلة بيش ساق اجر اطلع اسمه اعيش مرعي في هي ك ل ت كله منك لا تشتريها ل ك ر ا ف ا ت ة و ا ح د ة ز ي ت ي ك ر ا ف ا ت ة بني و تغير معانا البدله شويه على اساس انها يبقى دي بدلة جديدة لأنا عندي بدلة لانا غ عندي صديري كان يعني عاوز اقولك بدله ة دي ا جديده برضو يعني <تصفيق> <تصفيق> ففي الحقيقة يعني وبعدين ابتديت, ابتديت م ح ط ة ا ل ا ذ ا ع ة ا ل م ص ر ي ة تبقى ح ك و م ي ة وكان وقتها الاستاذ محمد فتحي وكان استاذ لطفي السيد اخد استاذ ل لطفي السيد معرفش اسمه ايه السيد كده كان مدير عام نزاع ة وكان احمد سالم وكان استاذ متحف عاصم وكان, وكان مدام طماطم توفيق و و ح د اسماع ف ا ط م الرشيدي و ا ل س ي د ة صفيه المهندس و م ز ي ع ه برضو ت ا ن ي ة برضو م ج م و ع ة ك ب ي ر ة كانت من المزاعه وبعدين انا في ا ل ح ق ي ق ة اقولك الحقيقة كانت ت خدتني يعني كنت اجي لما جيت مصر صدقت واحد لطيف جدا فبقى ياخدني كلهم يودين المسارح و ي و د ن ا ل ص ل ا ة وتعرفت ا ا ا ل ح ج دي و ت ب ع ي د ة الاستاذ احمد محرم كان وطي ل و ز ا ر ة المعارف ف ا ل ع ي ل ة دي في الحقيقة يعني احتضنتني ل ق ق ي ة ا ح وكانوا ل ق ا ف معايا وانا لا ن س ى اجملهم اليومنا ى هذا يعني وبعدين اما جات محطه ا ت ز ا ع ة طلبت مني ان انا يعني اروح اقول م و ن و ل و ج ا ت فاتفقوا معايا على اربعه ج ن ي ن في ا ل ت ز ا ع ة يعني اقول مونولوجين في ربع س ا ع ة وكانت ا زمان كانت ط و ي ل ة مكنتش ا ا زي دلوقتي وكانت ق ص ة مكنتش ا ا ثلاث قصه زي انا ما عملتها حاليا وابتديت اول مونولوجات ق ل ت اخدت من الاستاذ محمد عبد المنعم ابو بسينا اخواتي م ر ا ت س ب و ر وانا عايز زي الدور لما تحب تدلعني تحبتني مات بترصف الرابع ي ن ي في د و ل ليا ا الهايفة الهايف يعني ا ل ف ك ر ة يعجبني تملي انطلاق ف ك ر ة م ع ي ن ة اقولها و م ر ت حبست في مونولوجو اسمه الوسطى الوسطى الوسطى تعيشها تعيش بقى ل س ط ه م ض م و ن عن ورق ا ل ب س ط ة ده سعر الايام ب ا ل س ا ي ر الدنيا كلها بالوسطه كان و ق ت ا وكان الاصر العيني مثلا ما كنتش تعرف انما واسطة الاصر العيني البعيد مثلا اي, أي حاجة بقى وبكاديت فروق تعرف اكور أنا المونولوج كنتش لك يعني انا تخش تخش انا ل ل ل اللي كنت ا فوسط في فكرة فوسط المونولوج النقط الحقيقة يعني ما كانش انا عندي فكرة عن النقط اللي اقولها المونولوج يعني عندي عن انا كنت دي بشتغل مع واحد اسمه ص د ي ق احمد الله يرحمه مش بقوله كلهم مراحين بقوله في اسكندريه وبعدين كنت بشتغل افلام بكثره بكثره يعني مش كنت مثلا اظهر بالليل اقول مونولوجات وانزل في ساعتها على مصر أنزب اكمل بقيه الفيلم وبعدين اخدش فيلم تاني وارجع تاني كنت شاب ق قبل بقى الحقيقة ى الحرب وكان يعني قبل الحرب يعني في、الحقيقة. ا ا صفتني بعض المصاعد مش بعض المصاعد كتير من المصاعد عشان تصل ا ل ى انك ت ب ق ى فنان لمؤاخذه في فنانين اقوى منك واجمد منك واحسن منك ازاي تشق طريقك في ت س ع ة مونولوجيست يعني تمثل انفصاله ي ي م ا حسين ب ر ي م واحده م صالح صالح حسن صالح. ا س م ا ع ي ن ياسين ص ر ا ي ا حلمي نادي العريس انصاف محمد ف ت ح ي ة شريف ف ت ح ي ة محمود ك ا ن كل دول مونولوجيست وكانوا من اعظم المونولوجيست اللي موجودين وكلهم بيقولوا افكار ج م ي ل ة واصوات ح ل و ة والقاء ممتاز يعني وكان بتشتغل جنبي مدام ع ا ئ ل ة راتب و ك ر ي م ة احمد و م ج م و ع ة ك ب ي ر ة جدا في فجاه ا ل ك د ت ب ا ز ي ر طيب هو الحقيقة كل فنان ليه ح ا ج ة بتغير مجرى حياته يعني س شفتك ب د أ ت ب ا ل م ن و ل و ج ا ت هل في من ضمن ا ل م و ن ل و ج ا ت دي مونولوج معين هو اللي خلاك مثلا بدل ما كنت بتقدم م ن و ل و ج ا ت ضمن ط ا ئ ف ة من ا ل م و ن ل و ج س ت اللي كانوا موجودين آه يعني ابرزتك عنهم يعني, آه آه يعني, يعني ايه, إيه, إيه اللي كان الحلو في التجديد يعني كنت كل ج م ع ة اقول مونولوج جديد ف ت ب ق ي حضرتك يعني ما كنتش ابدا ك ما كنتش ابص لاي ح ا ج ة غير م و ن و ل و ك يعني كان شقائي وبلاقي الاعظم هو المونولوك رغم مكسبي اني انا كنت ك ب ب ه كنت و ي س رغم انا ن ك ا ش ت غ ل ك ب ر ب ع ه جنيه ونص قلتلك عن د عايز الدين ست المونولوك وانا باخد ستين جنيه في ا ل ل ي ل ة ستين جنيه في السينما ل ل المنولوج الحقيقي الوقت ي في ة كنت عند بأخذ طب يمكن هو الحياة شوية مجال و ن ل اول ل م و ج ما ابتديت ا خ فيها كانت س ب ع ة وثلاثين اشتغلت مع ا ل أ س ت ا ذ فؤاد الجزائرلي واحد اسمه أ و ر ف ا ن ي ل ي فلم ف الاستاذ مع وكانوا ز ي مونيب جايبيني عشان اقول الديك بتاعي د ه رايح اصلح الديك بتاعي لانه مابيدنش ا ل س ا ع ة اربعه مزبوط فشفت الديك ودخلت وقلتله الديك بتاعي د ه كان ب ي د ن ا ل س ا ع ة اربعه دلوقتي ب ي ب د ن اربعه وعشره فانا جاي ازبطه فممكن ت ز ب ط و لي فبيقولي ا ي ه سيبوت على بكره خ ذ و يا أ س ت ا ذ أ ع د ت من الصبح ل غ ا ي ة ث ا ن ي يوم الصبح أ ق و ل الديك بتاعي د ه واجي اكمل معرفش الكلام <تصفيق> اترعب أ ت خ ط ساعه ما اسمع صوت ا ل م ك ا ة يجيلي ارتعاش كلي جزئي نفسي قلبي معرفش ح ا ج ة في منتهى ا ل ش ن ا ع ة ب ا ل ن س ب ة لي أ ن ا ل أ ن أ و ل م ر ة اشتغل في السينما خاتبالك ونفسي ا ن ن اعمل و ر ح فاللي فال ال ا دخل ل ج م ي ان انا اقول الديك ده ع ش ا ن انجح مفيش ف ا ي د ة ب ق و ل ك ق اربعه وعشرين س ا ع ة اقول الديك بتاعي ده كل ما ب ا ل س ا ع ة اثنى ش ر اقولها ا ل س ا ع ة و ا ح د ة اقول ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة بعدين زهقوا مني اما والديك تعب اما راهم شايليني م خ د ة قالوا لي ق و ل الديك بتاعي د ي عشان ن ي ع ل انت القاضة ييجي ع ن علشان ي انت يجي مزبوطي هي وبعدين ل ي الديك ت ا ن ص و ر ب الديك قال لي اديك سقف مني ف... فجبت ا م خ د ه وعملت ي ج ي خمس ست مرات ل غ ي ت ما جيت م ز ب و ط ة ورحت ع ي و ه ا قالوا برافو وراحوا ايه مروحيني الثالث ايه اتضح ان مثلت يوم صحوني فيه كم منهم الزيج بعد ت ا ي ه الحكايه م د د دي ما فاتت ب ا ل س ل ا م ة س ن ة اربعين بعتلي الاستاذ توجو مزراحي قالي ل انه ع ا و د ن ي في فيلم علي بابا والاربعين حرام ي طيب ميل الممثلين قال لي الأستاذ علي قلت قال له الاستاذ الكفار الله و... وليلة فوزي وعبد المطلب وعبد ارحمه فوزي وابتديت ه جنيه اعجابه بمصر من من الفيلم اسمه ونصر الراجل راح بيه جاي الطريق ا س ق ي م ل ل اتدرج س ي يعني ت ت ب في السنه ي م بعد ما ن ه رحت اشتغلت مع السيده حياه كاريوكا والاستاذ حسين س في فيلم اسمه احب الغلط باربعين جنيه لغات ما عملت ربعميه اثنين ثمانين يا يا اكبر ا فيلم دي دي و خبر خبر طبعا رصيد ل ل ميل ببعا ما ش ا وثمانون ح ي اللي د ا ل كتبت ف اللي سماعي ش اه ي في النقطة دي. آه لأني آه عملت أفلام كتير اه, بدور آه بدور التاني بدور بدور يحلوا الفيلم يعني عشان الاطرس 私はこのように見えるのは、私はマイルミーにあるものです。<音声>